「それからも」 「それから私たちの手紙を صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم عندما ش د ا ل م ح ا م ل وتنادوا للرحيل جئتهم والدم سائل قلت قف لي يديلي كل من في الكون بك يا فيك الجزيل ولهم من هاموا غرام وحنين في يا واشتياق باه صلى, صلى, صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى صلى الله على الله عليه وسلم معالي محمد في قد تبدت حائرينا انت للرسل ختام انت للمولى شكور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وصلاه الله على أ ح م د عد ة تحرير السطور احمد هادي محمد صاحب الوجه ا ل م و ن ي صلى صلى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه محمد